الموقع الرسمي لفضيله الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه, لكم, لكم هذه الماده الحمد لله الذي خلق الخلق فاحسنه وسن الدين فاتقنه وانزل القران واعلنه لا اله الا هو قدر الرزق وكونه لا اله معه ولا شريك له احمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه ومتتالي الائه ووافر نعمه وجزيل احسانه لا احصي بذلك ثناء على ربي هو كما اثنى على نفسي. عانت الوجوه لنور وجهه وعجزت العقول عن إدراك كنهه ودلت الفطرة والأدلة على امتناع مثله وشبهه موصوفا بصفات الكمال منعوتا بنعوت الجلال منزها عن الشبيه والنقائص والمثال لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام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 وخلق إنساني نبيل به تحمل حقوق وتصال النفوس ويسعد في ظل هذه القيمة الفرد والمجتمع هذه القيمة ما منا إلا وهو يحب أن يعامله الناس بها غير أن القليل هو الذي يعامل الناس بها قيمة تبعث على الطاعة وتدعو إلى الالفه وتعمر بها الديار، ويامن بها السلطان، وتقود إلى خير إلى خير إلى خير الدنيا والآخرة. قيمة أقام الله عليها الحياة كلها، ومنذ أن خلق الخليقة ورفع السماء رفع السماء بهذه القيمة، وأنزل كتابه تاما بهذه القيمة، فقال.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 بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان مع الكتاب الميزان انه ميزان القيم وميزان قيمه العدل وانزلنا وقال أرسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بحث شديد وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا حتى القران اتمه عدلا وجعل اتمام القران من العدل بعبادي وجعل القران عدلا بين الناس انها قيمه العدل القيمه المفقوده بين, الإس بين المرء ونفسه كثير من الناس لا يوجا منه ان يعدل لانه لا يعدل مع نفسه فكلما اقترح ذنبه او ارتكب اثما او اقترف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 تهور وظلم وعدوان وإن شرعة الإسلام دعت إلى العدل في كافة المستويات بدءا من الأقوال ذلك يقول تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا وإذا قلتم في الحكم على الآخرين أو في تصنيفهم أو في إصدار الأحكام عليهم إنما ينبغي أن يكون ذلك بعدل وعلم عدل حتى في كتابة الوثائق وليكتب كاتب بينهم بالعدل إن كتابة الوثائق حتى لا يحصل فيها تزوير تحتاج إلى عدل عدل حتى في الصلح بين الناس وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل الصلح عدل لكن الصلح يحتاج إلى عدل حتى لا يحصل جيف أو ظلم أو جور العدل في كل شيء والعدل في الحكم أن تحكموا بين الناس بالعدل إن الله نعمى يعبكم به وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الحكم بين الناس يحتاج إلى عدل وكثيرا ما يطفف الإنسان وأسوأ أنواع التطفيف التطفيف في العقول والمتاجرة في الافكار وأسوأ أنواع التطفيف التطفيف في الحكم على الآخرين والطعم في الأعراض ترى كثير من الناس لا يحب أن يعامل بالظلم ولكنه إذا كان الناس كانهم بالظلم يريد أن يستوفي من المجتمع حقه ومن الحاكم حقه ومن الجاء حقه ولا يريد أن يؤدي حقا ويل للمطففين إن الآية المطففين أول ما يتبادر إلى من قرأها أو سمعها السلع والرس والدقيق والبصل ولكن لا يتبادر إلى أن بعض الدعاء في المساجد يطففون يطففون في عقول الناس يطففون في أفكارهم يطففون بالتسرع باصدار الاحكام على الاخرين يطففون بالطعن في الناس يطففون في الامور كثيره وذلك اسوا انواع التطفيف أن تاخذ حقك من الناس كاملا لا تاتي تجاه الاخرين واجبا ويل للمطففين الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم اعطوا الاخرين اعطوهم الجور والظلم والتسرع والتهور وإذا كالوهم او وزنوهم يغسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم العدل والعدل من أسمائه تعالى وذلك يوم العدل وقد خاب من حمل ظلما اي يوم القيامة العدل في الإسلام في كل شيء حتى مع الخصوم وهذا أجل أنواع العدل يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء لله قوامين بالقسط الايه الثانية ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى أن تلصف من تبغض من الناس هذا هو العدل جاء أبو مريم السلول إلى عمر بن الخطاب وكان قد ارتد وفي حروب الرده قتل زيد بن الخطاب اخو الخليفه الذي صار فيما بعد خليفه جاء بعد ان تاب واسلم جاء يطلب حقه من بيت المال فقال له عمر رضي الله عنه ان كنت احبك تحب الارض الدم المسفوح قال ايمنعني هذا حقي قال لا قال اعطني حقي وانما تاسى بالحب النساء بحبك وما بحبك ده مع السكرتيرو وش ما دمها معنا مع بحبك ده بياثر مع السكرتيرو ومع النسوان ده بالنسبه للناس عندهم السكرتيرات فيتيره مع الشريم لكن انا رجل بتحبني انا فهمت حاجه حقي ده حقي قال لا يمنعك حقك ولذلك جاء لما لما جاء رجل في في في غنائم فارس بي بي براس زوج ذهب ووضعه بين يدي الخليفه قال عمر رضي الله عنه إن الذي ادى هذا لا امين قال عبد الرحمن بن عوف انهم ينظرون إليك وانت امين الله في الأرض فان اديت ادوا وان رتعت رتعوا العدل مهم في كل شيء أقام الله الحياة ورفع السماء بميزان العدل ولذلك تجد أن العدل عند الكفار بعض الكفار عندهم من العدل والرحمة والرفق, والرفق والشفقه بمجتمعاتهم وأقوامهم ما لا يوجد في ديار المسلمين والسبب أن العدل قيمة بعثها الله في النفوس لأجل أن تستقيم الحياة وأن تمضي مرافق سفينه الحياة نحو السلامه وبر الأمان ولكن أسوأ شيء أن تضيع الأمة العدل والعدل الذي اعنيه هو العدل في التعامل بين الناس بدءاً من عدل الزوج مع زوجه وأن يوصفها لا يفرق مؤمن المؤمنة الكرهة منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر لا تسيء إليها كما يفعل بعض الناس يخشى البيت يعمل فيه أبو عرام نشوت القانون ويضرب القشر ويقول للمرأة يا كرور يا كرور أنت تخاف الله؟ قتل مرضي لما سقطا من اهل قلت له انا والله اجيب لكم النجا في العقد قلت له كده والله اديب الليل والنهار قلت له كده استحللتم فروجهن بامان الله بتقرؤون على كتاب الله وسنه رسوله ادوك المره وسكت تهينا وين العدل يا اخي نحن لا نعدل في في, في, في مع المقربين الينا انا مع الاخرين اين عدنا الزوجه مع زوجها لا تقوله وتحفظ نفسها العدل في الاسره في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام للآباء اعدلوا في النحل في العطايا كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر إنتك كان دائل ولد يساوي يساوي مع أم وما يفرق بين الآباء كذلك على الآباء أن يساوي بينهم اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم أولا لم يأتي الشرق العدل هو الذي تتضغي به الحياة المتشاكسات تجمع بالعدل الضراء لا يجمعهن إلا العدل قال سبحانه فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم ذلك أدنى الا تعولوا فانكحوا ما طاب لكم دين ما بتسمى تجيب نفس تشتري الواحد واحد والله مشكلة كبيرة ما بتسمى لكن هنا العدل من العدل لذلك قال وإن خفتم ألا تعدلوا فواحده أو ما ملكت ايمانكم العدل على مستوى الأسر وعلى مستوى شبكة العلاقات الاجتماعية بين المسلمين التي انفصم عراها وتمزق نسيجها والمحاكم تشهد على ذلك بنت تشكو والدها في المحكمة وتأتي به شائبا متقدما في السن يقف أمام المحكمة أما الأخوان, أما الإخوان والاشقاء وقطيعه الرحم فحدث عنها ولا حرج العدل في كل شيء حتى جاء في الاثر لو ان جبلا عدا على جبل جعله الله ذكرا لو في جبل حاول يبني الجبل ربنا يخلوه يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا اتقوا دعوه المظلوم فانها تصعد الى الله كانها شراره كانها شراره اورد القلعي رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب الرياسه وترتيب السياسه ان اساس الحكم ونظامه يقوم على العدل واعجب وأعجب لبلد تنتهت حرماتها ويقتل شرطيها من مواطن والله انتهى العدل الشرطي المسكين الذي راتبه لا يكفيه الذي يقوم على حمايه الناس ولاول مره في التاريخ يهجم ناس على الشرطه زمان الشرطه تهجم على الناس يا ضرب من الشرطه يا الشرطة ضربت من الناس لكن حسب في صوبه ما بعيد في صوبه يهجم الناس على الشرطه في دارها وارشاء مع القتل انهم قتلوا الضابط وسملوا عينه طلع عيونه على الطرابيزه ثم ماذا بعد دي المناظر جون قارن ليس ما الفيلم ليس ما بدأ ماذا يراد بمجتمعنا وماذا يراد لشعبنا يا اخي هل يجوز قتل المسلم اسوا انواع الظلم بعد الشرك قتل النفس ولذلك من اعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمه لقي الله مكتوب بين عينيه ايس من رحمه الله ولا يزال الرجل في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما ولا زوال الدنيا عند الله اهون من سفك الدم الحرام أو لم يقل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هذا الشرط الذي قتل قتلت قتل في صلبه ذرية كان يمكن أن تعمر الحياة وأن تملأ الدنيا بهجة وأن تعيش وأن تتكاثر فالذي قتلها قطع نسلها في, في صلب أبيها وبذلك قتل الناس جميعا. إنه بث الرعب في نفوس كثير من الناس وخف السكن العشوائي. ومسكن العشوائي هل يباح إن لحاكم أي سن من القوانين واللوائح والنظم ما يحفظ ويصوم به المجتمعات دون أن يظلم أحد؟ فإذا منع الناس من أن يسكنوا في منطقة هم مكثوا فيها وفيها ما فيها. هذه هي جريمه هؤلاء الشرطه ثم هذا الشرطي مسكين لم يصدر قرارا ولم يكتب ورقه ولم ولم ولم ولم يصدر امرا من اوامره العدل القيمة العظيمة قال ابو هريره رضي الله عنه ان الطيور في اوكارها والوحوش في غاباتها تموت من ظلم ابن آدم لأخيه ابن آدم الطيور في أوكارها إذا ظلم ابن آدم أخاه وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهند وذلك متفشما إلى الأخار حسدا وحقدا وانتقاما وتشويها للسمعة وطعنا في الأعراب وتلاعب بالأنسها هذا موجود في المجتمعات. المستعمرات لم تعدل في يوم من الايام ولذلك لا يعدل معها سلطان سلطان الله في الأرض العدل وليس الحاكم كتب ولي عمر بن عبد العزيز ابن عبد العزيز في اجريبيجان إليه رساله يقول المدينه تصدع بنيانها واتسخت طرقها ارسل إلينا مالا نرمم به قال له بلغني كتابك وعلمت ما فيه غم من المدينه بالعدل وحصنها بالامن ونق طرقها, طرق طرقها من الظلم العدل هو الذي يحفظ للناس المجتمع الامن اولم يقل عدلت فنمت نوم قليل العين هانيها فقال قوله حق اصبحت مثلا واصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت لما قرر العين هانيها الحاكم لا يامن بسرطة ولا تحصنه المدرعات تحصنه الأخلاق وفي صحيح مسلم شر الرعاه الحطمة كما قال صلى الله عليه وسلم شر الرعاه الحطمة أي شر أنواع الولاد الذين يضغطون على مجتمعاتهم والمجتمع يحتاج الى من يرفع عنه كاهل الظلم الظلم وقال ابن فلدون رحمه الله قديما في سنن الاجتماع البشري قال رحمه الله بان الحاكم الذي يفرض على المجتمع اموالا طائله وضرائب باهضه إنما يعلب المجتمع الكذب وبذلك جمع المال وفقد القيم فقد بصائر الناس فقد دمم الرجال في زب دفع الضرائب بدون مصحف لماذا المصحفكم؟ لأن العثب إنهم ما تكذبون أعلم إنهم تكذبون وليه تكذبون؟ لأنهم أكثر من طاقتهم في ذلك يدوك عطوها تبدو المصحف يحلفوا عليه المجتمع ينبغي أن يكون العدل تلقائياً تلقائياً فيه من منثاباً إن من حق المسكين أن يقوى ومن حق الضعيف أن يقوى ومن حق العالي أن, حق العالي أن يكسى وهذا حق على المجتمعات على رقاب الناس جميعا وإن أرباب الأموال الذين يتاجرون في الاعراض بعض الناس بأموالهم يفتحون القنوات ويشيعون الإذاعات الماجنة بأموالهم وبعض الناس بأموالهم تشيع الفاحشة في المجتمعات في مجتمعات المسلمين أين العدل؟ أين العدل مع الله؟ لما اتاك مالا استخلف أشياء عليه واستعمرك في الدنيا من اجل ان تكون مفيدا ونافعا ومنتجا وناجحا وصالحا العدل العدل بين الناس في معاملاتهم العدل مع الاجير ففي صحيح البخاري قال تعالى ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه ثلاثه خصيم رب العالمين ياخذ ما عنده اي طريقه ذا من محله لما ينشدك مش وين ذا من محله يتاكد انه ما كان يتاكد انه ما عنده اي طريقه مش الناب طوال ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه رجل اعطى بي او اعطي بي ثم غدر يقول الناس عليكم امان الله رجع عليكم وايد يكون سبع قبل بالمباحث ويطفش من بيته ويجوه ناس المباحث وكل يوم بايت في حتة يقولون عليكم أمان الله أعطى بي وقرط لي بي ثم غدر ورجل باع حره شما الظلم ورجل باع ثراً فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه اجره جاب شغل مقاش ولا غرف له البلاعه ولا حفر له السايفون بعد ما ادى قلت له تعب وبعد قالت له بديو ده ما عنده صديق اصلا في الدنيا دي خصمه يوم القيامه رب العالمين ولذلك جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب فقد اوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنه قالوا وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وان كان قضيبا من اراد تتشهد من زول مسوات ما راضي لك وشو قلعت منه قلع الله قال يقولك قلت ده الله ما قال دخلنا قال فقد اوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنه حقوق الناس تعبت أصعب حاجة تاكل حق الناس حكى الذهب رحمه الله في كتابه الكبائر أن رجلا كان يعمل سيارة, سيارة شغل سيارة أتى بسمكة كبيرة فأعجبت أحد أعوان الحاكم فأراد أن يأخذها غصباً جابت الدبيليا قال قوتي وقوت عيالي والله لا أعطيك إياها غصباً فأخذها منه بالقوة جاب الناس البوليس مساكور وجمع الأذنان وهو في طريقه السمكه فيها بقيه حياته فعضته في ابهامه بس عضته تورمت تورم الاصبع حتى ذهب الى الطبيب فقال له انه بدايه داء الاكله الا ان تخضع والا فسوف تفسد اليد قال قطعها فقطعها فاذا ببقيه الكف تتورم فقال له الطبيب إلا أن تقطع يد الكف حتى تسلم الذراع قطعت الكف وأصيبت الذراع. قال له قبل أن تنتشر إلى العضد يقطع الذراع من المرفق وقطع الذراع فانتشرت إلى العضد فقطع اليد من الكتف وبدأ يحس بألم. فجاءه شخص وقال له ما الذي أصابك؟ تذكر؟ فذكر قصة الصياد. فقال له القريب إن دعا الآكلة إذا انتشرت في جسدك يهلكك اذهب إلى هذا الرجل واستحلله قل لا مني لأنه دحق حق بشر مني قال فاتى يبحث عنه هو يحكي القصة أتيت أبحث عنه في كل المدينة فلما وجدته وقعت له تحت قدمه اقبل رجله وارجوه ان يتوب علي وان يغفر لي فقال ومن انت نساه ذاته نساه من انت قال انا الذي اخذت منك السمكه غصبا قال فبكى الرجل لما راى ما به من حال وقد استحلله قال له بالله ماذا قلت قال قلت اللهم إن هذا تقوى علي بقوته على ضعفي فارتصب مني رزقي الذي رزقتني إياه اللهم فاريني فيه قوتك قل قد أراك الله قوته فيه شفت بلا قل وحكى الذهب في نفس الصفحة أن ملكا مر أمام قصره وقد أعد له قصر منيف وهو يمر على, على, على, على بخارج القصر وأسوار القصر فراى كوخا قال ما هذا قالك وخمرأة العجوز قال هذا يشين علينا منظر القصر ما جاي مع الدكور يعني في زورة الدكور ممكن تضيع حقوق ناس يخلق دكور دكور شو وخص على ذلك ما معدى أي معنى تضيع فيها حقوق ناس أصلا فهدم ال فهدمت والقصه حكاها وهب بن منبه فهدمت القوه فجاءت المراه وجدت كوخها وهي عجوز وماواها فسالت فقيل لها هذا ما فعله الملك الجبار فقالت لله اللهم اني كنت غائبا فاين كنت انت فامر الله جبريل ان يقلب القصر بمن فيه فشامله وحده اتقوا دعوه المظلوم فإنها تصعد إلى الله كأنها شراره لا تظلمن إذا ما كنت مقتلرا فالظلم عقباه إلى الندم تنام عينيك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم يحيى ابن خالد البرمك لما دخل السجن بعد حياة من العز والقصور وأصابه برد البلاط في السجن وأبنائه معه جعفر والفضل قال له يا أبانا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 ولا يكون هنالك عدل الا بتجرب شوف اي ظلم ما مجرد ما بيكون عادل نهائيا عنده تجرب وعنده ضمير ما بيظلم ويكون دوما عادلا اسال الله تعالى ايابث في ربوع بلادنا اطمئنانه والامن والعدل وأن يبعد عنا شبح الخوف والذعر والحرب انه ولي ذلك والقادر عليه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 ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا قضى يوم القيامه بين العباد فكان اهل الجنه الى الجنه واهل النار الى النار اوقفهم على ابوابها بعد ما قلت انت زور جن رسمي ما عندك مشكله بيت زور جنه زور عديد عبيد ودزورنا يقول الله انا الملك انا الديان لا يظلم عندي أحد لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة واحد من أهل النار يطلبه مظلما. من الزور بتاع نار زور النار قسمي ماشي النار. يوم القيامة يوقفون جنبه بالنار جنبه بالجنة ويجيبوا زور النار يقولوا ما يحدث بعد كده يدخلوا الجنة الحقوق حقوق الناس كثيرة ولكن أسوأ من ذلك التهاون في الحقوق والجرئه على ظلم الناس وعلى ظلم العباد خاصه ممن هم على المال العام وعلى الحكم العام وفي الوظائف العامه التعيينات يحصل فيها ظلوم ناس بيعلقوهم وعندهم كفاءه بر التعيينات الجامعات يسوي اشياء اشياء عجيبه وكنت قد قرات شيء كتبه بعض طلاب الجامعات فيما يحصل عندهم من الظلم يقول لك الاستاذ ما اتكلم معه لانه كان قصدك ما يخليك قصدك يعني حدك ما بدك له اين التجرد ولا منكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ما في امانه تمشي لدكتور متفق مع حيز معين الفحص ودكتور متفهم يقول تجيب لي الهنايه تجيب لي الفحوصات حتى لو ما كان قفل واحيانا قد يكون ما فحص وهذا ليس عام في الاطباء أمانة لكن هذه بعض الممارسات التي نشير اليها واسوا انواع الظلم ظلم القاضي اسوا انواع الظلم قاضي يقضي بين الناس ويفضل وهذا الأسف الشديد يفضي إلى النار القضاة الثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة ومن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين كما في سنن أبي داود من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين ضبحوا بغير سكين لأنه خصب قاضي لم يعرف الحق فقضى بعلمه عجلا يدخل النار وقاضي عرف الحق وحاد عنه يدخل النار ولا يقضي أحدكم حين يقضي وهو غضبان حتى حتى لا يقضي تحت سطوة التأثير النفسي يقدين ده ذاته جديك الجاضي لمن يقدم يكون زعلان وما يستجيب للإستفزال حتى لا ينتقم لنفسه يخل الإسلام والله الناس بيصلوا لكن العبد ده حال يدك الله ما به ان الله يأمر بالعدل اول حاجه وقال لك العدل قبل الاحسان الما ما بعدل ما يحسن لان العدل اساس والاحسان زياده في اساس في زياده بغير اساس ان الله يأمركم بالعدل والاحسان ومن ذلك وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولن يقول وينهى عن الظلم لان كل هذه من الظلم وكلها منافيه للعدل العد، القيمة التي جهلناها كأمة مسلمة، وغفلنا عنها أو تغافلنا عنها كأمة مسلمة. من والله الله على أمر أمة شيء، فشق عليهم. اللهم فاشق عليهم. ومن والله الله على أمر أمة شيء، فكتمنا مخيطا وما دونه. فإنما هو غل يأتي بخيطا فما فوقه فإنما هو غل يأتي به يوم القيامة يعني زور شغلوك سواك تدور البنزيل أنت تنشي بجدها يوم القيامة هذا كما هو اللعب قال لي أي بزول يبسكوه شيء تبسك إبرة؟ الإبرة غلوك إبرة بس كاش أنت إبرة لا تقول لها ما في حاجة إبرة الله يسألك مما يوم القيامة الحديث في سنة أبي داود قال عليه الصلاة والسلام من والله الله على أمر أمة شيء. فكتمنا مخيطاً فما فوق إنما هو غل يأتي به يوم القيامة الإسلام يريد الوجتمع أن ينتظم ولذلك قال عليه الله الصلاة والسلام والحديث في سنة أبي داود والترمذي وعند ابن ماجتي قال وعند, وعند, وعند, وعند ابن ماجتي قال عليه السلاة والسلام إن الرجل لا يعمل في الخير سبعين سنة حتى إذا وافته المنية حافى ظلم في وصيته اوجب الله عليه النار قال لك زول وده برضو زول سبعين سنة لما يجي في الوصية يحيد الحيف في الوصية أن تعطي من لا يستحق وأن تحرم أناس من الورثه أو أن تبعل ذلك وده في الناس اللي يكون ما عنده, عنده اولاد يكون ما عنده أولاد عارف وعنده قنوش بلتو أولاد أخوه ولا والأخوانه يقوم حيحي يوزع كلها ويكتب وصية لماذا؟ ليحرم ورثة أراد الله أن يورثه وأراد هو أن لا يورثه أو عنده فجبت يعصبوها يقوم يسجل كل أهل البتة ليه؟ حيث الوصيه الوصية لو عبد الله سبعين سنة وحاف في وصيته ختم الله له بغير خاتمة السعادة يقول لنا ما خل حاجة باختصار الإسلام ده ما خل حاجة للناس لكن أين الذي يعمل ويقيم هذا الإسلام في نفسه أسأل الله تعالى أن يرد الجميع اليه ردا جميلة وأسأله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم